وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْذِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلة فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْذُوا تُسْقَطْ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 119. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 110. ولكم نصق ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصي بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد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 إن كان رجل يورط كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعذ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُّيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج كَانَ كان زوجه وأتيتم إحداه النقط طرفا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبين وكيف تأخذونه وقد أتضاع بعضكم إلى بعض وأخذنا من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 119. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم بكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما 118. من النساء إلا ما ملكت أيمانكم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 ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة إن الله كان علي من حكيم ومن لم يستطع من طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض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 ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصلهه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا من ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون علن نساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فَالصَّالِحَاتُ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تكافون نشوزهن فعذوهن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 وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من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 ويضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوذ الذين كفروا وعشوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأن تمسكا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابلا سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم صيدا طيبة فتيمم صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم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 وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولًا كأن لم تكن بينكم وبينه وذة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن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 وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تبنمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 وحرب المؤمنين. أَسَلَ اللَّهَ أَيَّكُمْ فَبَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حييت بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها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 فما لكم في المنافقين فأتيني والله أركسه بما كَسَبُوا أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا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 الذين توفاهم الملائكة ضالين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضع في نف الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها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 بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 ولا تجادل عن الذين يختان أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من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 ومن يكسب اثما فَإِنَّمَا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يغم به بريئ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 جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤديه أجرا عظيما ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونشله جهنم وساءت مصيراً الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعِيداً إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِناثَ وَإِن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرا نهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمراهم فلا يغيرون خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء إن به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من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 قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن هن ما كتب لهم التي لا تؤتونهن وَإِنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 فلا تميلوا كل الميل فتذوها كالمعلقه وإن تسنحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقوا يبن الله كل من سعته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 مَزَّادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الغزة فإن الغزة لله جميعا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 كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلقانا مبينا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأقذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الاجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبشدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّنْ ثَغْلِهِ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 ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما.